بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةِ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 قوم ان يرتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر فعدتهن ثلاثه اشهر ولا اي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن أن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 أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وَإِن كُنَّأُلاتِ حَمْلِ فَأَ فِقُعَلَيْهٍِ نَّ حَتَّ يَضَّعْنَ حَملَهُ فَإِنْ أَرضَعْنَ لَكُمْ فَآتُهُ نَّ أُجُورَهَُّ وَتَمِرُوا بَيْنَكُ وَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ وَمَنْ ضَاقَ কুদির مَا এ তে اللَّهُ খেলিফুল্লাহ নে اسرا وكاين من قريه علت عن امر ربها ورسله فحاسبناها تحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا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 ان يَتَنَزَّلَ الْأَمْرُ بَيْنَهُم لِتَعْلَمُوا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شيء علما